يعني جورة كاني تحملها جورة كاني أدى إشكي الشيكيني بهدوشان ونوأبريت الإجازة والرواية بها جائزة عند الجمهور رواية حديث عن طريق الإجازة جائزة عند الجمهور لا يزوريني علماء جائزة وإش فكرة وادع القاضي أبو الوليد الباجي الإجماع على ذلك القاضي الباجي عليه إجماعي لسرة ادعاء الإجماع على ذلك كما في الإلماء ونقضه ابن الصلاح أما ابن الصلاح عليه إجماعي بما رواه الربيع عن الشافعي أنه منع من الرواية بها الربيع بن سليمان لشافعي رواية كذواء أن الشافعي منع من الرواية بها يعني بالإجازة وبذلك قطع الماوردي وبذلك أي بالمنع الماوردي قطع بالمنع وعزاه إلى مذهب الشافعي ماورديش وتوتي الرواية بالإجازة ممنوعة وجائزنية وعزاه أن نسبه إلى مذهب الشافعي وكذلك قطع بالمنع القاضي حسين بن محمد المروزي المروزي أو شي تصحيف بوا أو تصحيفة لو طبعي وانيه المروزي بذال وانيه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 وقالا يعني الماوردي والمرودي جميعا هدوشا لو جازت الرواية بالإجازة لا بطلت الرحلة أجر الرواية بالإجازة جائز بيت وايش في بكرد أو كاتم رحلة بحديث سفروا سافروا كشكذن حديث بدوي حديث ذا لو رات كان يالشون كان يتر نامنات بويا إجازة إجازة منع كدوه وكذلك روي عن شعبة ابن الحجاج وغيره من أئمة الحديث وحفاظه هلوها رواية شكلاوة للشعبة وغير أبي شوكة منع إجازة كدوه وممن أبطلها إبراهيم الحربي إبراهيم الحربي عليه إجازة باطلة إشبهناك له وأبو الشيخ محمد بن عبد الله الأسبهاني وأبو نصر الوايلي السجزي وحكى ذلك عن جماعة ممن لقيهم وحكى ذلك عن جماعة ممن لقيهم ورغم قوله قولي صحيح قولي جمهور صحيحك والريات والرواية بها جائزة عند الجمهور ثم هي أقسام إجازة يكجورينية أحدها اجازه من معين لمعين في معين يعني من شيخ معين لتلميذ معين في كتاب معين أو في أحاديث معينة أو في كتب معينة المهم هرسك طرفك ش مجازو مجاز به معين بان بأن يقول اجازتك أن تروي عني هذا الكتاب أو هذه الكتب، أجزتك أوها، هذا طرف معروف معلوما ومجاز بهش مع معلوم معروف، أن تروي عني هذا الكتابة أو هذه الكتبة، وهي المناولة، أميك قسمي كما ألا إما وهي المناولة فهذه جائزة عند الجماهير حتى الظاهرية وهي المناولة هل أم المناوله ام شوا لا إجازة في المناولة بلامع ويك راجحة ما مناولنية مناوله صورتك للصور صوري إجازات أويا كسكا كثير خوي أدابا المذكى يناوله الكتاب بشرط الاذن معها بشرط الاذن معها وأصلاً هرخي مؤلف شيء كدوه صن في والقسم الرابع لعبارتي صدوبان جاحود قسم السام المناولة قسمه كي مستقل دانا بومناولة أما مناولة شرط إيش تشترط صحة الرواية بالمناولة اقترانها بالإذن بالرواية من الشيخ أبي مناولة بيت يعني يناوله الكتاب أو كذا صورة كانت أجر مناولة كبطريقه تريج بيت الميذكاء أصلي بين دولة الشيخك الشيخ كمتابعيك مناولة في أوردرت وكل مناولة يخونين إن شاء الله المهم أم إجازة من معين لمعين في معين مناولني أما مناولني هو إجازة شيء خاصة ولهمو إج الجورك يعني إجازة بقوة ترى شو كه هرس طرفك معلوم هنجناش كلي أما إجازة به ب لأن المناولة لا تكون إلا بأن يناول الشيخ الطالب كتابا أبي شيخة كتاب ودها تجيب تمليكا بخوي أو استعاره يعني أقرب تمليك دايبي ينبأ استعارة دايب تلميذكي برامل لك هرهمي بشغطي إجازة كتابة تمليكا أو استعاره أو بأن يأتي الطالب بكتاب من سماعي تلميذكا كتابك بيني كبيستويتي لشيخكي خوي فيتأمله ثم يقول اروي عني هذا يعني كتابك بيني كانو سيتي كان يقول لك الشيخ كي يقول لك الشيخ كي يقول لك الشيخ كي يقول لك الشيخ كي يقول لك الشيخ كي يقول لك ان الشيخ كان يقول لك ان الشيخ كان يقول لك ان الشيخ كان يقول لك ان الشيخ كان يقول لك ان ان التلميذ بأصل باصل إلى الشيخ والشيخ الشيخ يتأمله ثم يقول اروي هذا عني أو أو كاتم جبهته مناولة طالما أميك إجازة من معين لمع معين في معين مناولنيا مرجنيها مو سركاني أما مناولة بي. المهم فهذه جائزة أم جل إجازة جائزة عند الجماهير حتى الظاهري حتى علماء أهل الظاهر لكن خالفوا في العمل بها. ألين رواي جائزة بلام عملي فيها يعني شون شون رواي جائزة وعمل شبهوها بالحديث المرسل. حديث المرسل. أتوان الروايات بكذا؟ بلام عيش فيها كذا؟ نعم. فكوا حديث المرسل حسابي عن كدوة. يعني مخالفين جماعيا عن كده لكن خالفوا في العمل بها لأنها في معنى المرسل عندهم إذ لم يتصل السماع روايتي دلوسة ولم إيش فناك الثاني جوري دوم لا إجازات اجازه لمعين في غير معين إجازة لتكسرك معين ببالان في غير معين دياليناك لا يوجد إجازة بها مثل أن يقول أجزت لك أن تروي عني ما أرويه أو ما صح عندك من مسموعاتي ومصنفاتي وهذا مما يجوزه الجمهور أيضا رواية وعملا جريد ومش أمش راجح حويك ولا شيء شيخك ديال دي ديالي إجازة لتكسرك معين ببالان دياليناك اول كتاب اجازهي في عدد دارينا بلان غمود جيتيان دروزناك اش حدود البو المجاز به دانت الله هر شيء لمنو صحيح بيت هر شيء لمنو صحيح بيت تو اتوانيتش بكيتو تو عندي روايات بكيت ما صح عندك من مسموعاتي ومصنفاتي وهذا مما يجوزه الجمهور أيضا رواية وعملا الثالث الإجازة لغير معين إجازة ذات كسكا مثل أن يقول أجزت للمسلمين أو للموجودين أو لمن قال لا إله إلا الله وتسمى الإجازة العامة هما فيوتي إجازة عامة، بلان هندك جار دواميش فيوتي يعني عامة في المجاز به، في المجاز له. لذا تيجي نش، مو جار يعني في الشيبات في المجاز جار في المجاز له. في المجاز له، سير. واني كوا اجازين عامة عام هم كسه اجلس للمسلمين او للموجودين او لمن قال لا اله الا الله اما موجودين جاري واه يب خاصه جاري واش عامه مثلا كسه دلكه كسا ك الله اجلس للموجودين ياك دوسي شوادكس بوشوا اوه جازكي صحيحه توك كسكا كإجازة ذاكا سكشكا قوليتي إجازيك خاصية عامة نيم كابو جوري السيام عامة في المجازي له لا في المجازي به لأن المجاز به لا شك في اعتباره وجوازه سواء كان عامة أو خاص مجاز به يكتب ذلك صد كتب ولكن الشيخ يقول ان الشيخ يقول ان الشيخ يقول ان الشيخ يقول عامل الشيخ يقول ان الشيخ يقول ان الشيخ يقول ان الشيخ يقول ان الشيخ يقول شيء الشيخ يقول ان الشيخ يقول ان الشيخ يقول ان الشيخ يقول ان الشيخ يقول أجزت لي لهذا البلد اجزت لهذا الإقليم ام إقليم هرهوي لمن رواياتك أما اعتباريني وقد اعتبرها طائفة من الحفاظ والعلماء فمن جوزها الخطيب البغدادي ونقلها عن شيخه القاضي أبي الطيب الطبري خطيب بغدادي بجائز زانيوى الإجازة العامة للمجاز له ونقلها أبو بكر الحازمي عن شيخه أبو العلاء الهمداني الحافظ وغيرهم من محدثي المغاربة رحمهم الله المهم هندي قتوية مجائزة هجازية عامة برام أو الراجحة غير معتبر عند الحافظ في النزهة وأما الإجازة للمجهول أو بالمجهول ففاسدة تجازي كسى كمجهول بين يعني اجازه باشته كمجهول بين ففاسدة وليس منها ما يقع من الاستدعاء لجماعه مسمينا لا يعرفهم المجيز او لا يتصفح انسابهم ولا عدتهم فان هذا سائغ شائع كما لا يستحضر المسمع أن من يحضر مجلسه ولا عدتهم والله أعلم وأما الإجازة للمجهول مجهول يعني الإجازة بالمجهول مثلا علي أجزتك أن تروي عني السنن خطيش كتابي كسنن دهيا إجازة دهيا لسنني فلان فلان فلان أن تروي عني, عني السنن نعكس سوند ما بسته بلندي هناك مجهولة إجازي مجهولة أما ود أجست أجستك أن تروي ما أرويه من كتب السنن داريش هناك هم ما داريك لاو داريش هناك داريك لاو شنكا شمولة عام أما غموض الدروس يعني تجهيلك الدروس كيد يكشف لوند بس بيقول ما يشلي إجازة معتبرني وفاسدة وأما الإجازة للمجهول أو بالمجهول ففاسدة وليس منها بلان صورتك إلى كان لمنية لإجازة بالمجهولية ما يقع من الاستدعاء لجماعة مسمين لا يعرفهم المجيز مثلا يا قدوس يا دكس محمد بن عبد الرحمن محمد بن زيد ها که مال کسیکه یه چنن، یه این چند کسیکه هن بونم نه، یعنی نایهرهم یه نازلی، شیخ مجموعه ای که تلمیذ لدرس کردن آمده ابند و نازل نیست، اجازه نده، بنا یشه نازلی، بهرهم یشه ناین، وقیه که ناین لیکه ليس منها ما يقع من الاستدعاء لجماعة مسمينة لا يعرفهم المجيس أو لا يتصفح أنسابهم ولا عدتهم فإن هذا سائغ شائع كما لا يستحضر المسمع أنساب من يحضر مجلسه ولا عدته مثلا نحن ذلك أمد نحن ذلك أزاني أو فلانك السنة وزيدة نحن ذلك أمد أن شيء أمد أن أتبعوا كبابين أمانان لحكم مجهول دانين لا حاشير رقم بيج قولي الشيخ الباني أتوالي قال في الأصل وذلك مثل أن يقول اجزت لمحمد بن خالد الدمشق وفي وقته ذلك جماعة المشتركون في هذا الاسم والنسب، مثلا شنكسي قيل هرهم ينايون محمد بن خالد دمشق ثم لا يعين المجاز له منه اذن لماذا يقول اجزت لفلان ان يروي عني كتاب السنن وهو يروي جماعه من كتب السنن المعروفه بذلك ثم لا يعين فهذه اجازه فاسده اما بطل اجازه السنن. كتاب السنن ولان كتاب السنن هي كشيئه ويان فاسده لا فائده لها وليس من هذا القبيل ما إذا أجاز لجماعة مسمين معينين بأنسابه والمميز جاهل بأعيانهم غير عارف بهم فهذا غير قادح ليش نكسر كياه من ناي نان ليش فهذا غير قادح كما لا يقدح عدم معرفته به إذا حضر شخصه في السماع منه يعني أجر خوشي آماده به ليشي ببيسيت أمنا يناسب كابو أمانا جتا أو بابتوه أمنا أقر كساكا مجهول بيت بيان روايتي شتيكي في بدات كم مجهول به وقوو يتم أن يروي عني كتاب السنن ومجمعي السنن شيئا به او اعتباري نية وفاسدة ولو قال أجزد رواية هذا الكتاب لمن أحب روايته عني بأننا من, من إجازي، هر كسي قدم، هر كسي في خوش، وأمكتبه لمندري وقت ك، فقد كتبه أبو, أبو الفتح محمد بن حسين الأزدي، وصوغه غيره وقوبه من الصلاح، أبو الفتح محمد بن حسين الأزدي شنو سوا، النسي نكشي خوي بالجية لسرقوي كرابا وريبش تواها، هذا حاش كشي خل الله شو وكتبه ذلك. يدل على جوازه عنده ماذا مش تواي نسيوا ما توا بلقيلة سلوي كواهش تواي بجائزان غيري اويش لعلماء هاتونه تانتي كان مجائزة وسوغه يعني جوزه غيره وقواه ابن الصلاح تقوي أمرأيك ابن الصلاح تيتي كسي أجزت رواية هذا الكتاب لمن أحب روايته عني وكذلك لو قال اجزتك ولولدك ونسلك وعقيبك روايه هذا الكتاب هروا اجل كس اجازي كسك مدتي خذ اجازه لله منو ومن ذلك شد جيت الكربه يا كشبه كانت وعقيبك هر كسي رواية هذا الكتاب او ما يجوز لي روايته أم كتبه هات كتبه كتري بوا منها بأي الشيخ كان مواه رواياتك أم بأي فقد جوزها جماعتهم عندك العلماء هتون تينا أمش إجازيك الشرعي وإنش كشيكين منهم أبو بكر ابن أبي داود أبو بكر ابن أبي داود يعني عبد الله يكري سليمان أب أبو داود ناوي سليمان يكري أشعثة أبو بكر ناوي عبد الله يكري. ولكن هذا المشي جورس يقول لك ان الرسول حيران الله عليه وسلم يقول لك ان الرسول صلى الله عليه عليه الله عليه يعني زور التفادنا كان بولاي تضعيفك أي أبو داو التفادنا كان زور قرينا جيبه هذا أما بي الله ذوق ولا مشهورة لا لا كتبي جرح تعديل لأن الميزان هناك شيء زوري أكاد حافظ بن حجر قال لرجل منهم أبو بكر ابن أبي داو قال رجل أجزت لك ولأولادك ولحبل الحبل يعني أولاد الأولاد حبل الحبل أولاد الأولاد وكل حاشكاته شاكر شيخ أحمد محمد شاكر الله يعني أولاد الأولاد وأما لو قال أجزت لمن يوجد لرب واسن أجزتك استنشتك من بأس كده حكمك يمان أما إجابة المجهول الإجابة للمجهول أو بالمجهول أو فاسدة غير معتمدة اما اجز رواية هذا الكتاب لمن احب روايته عني فمش معتبرني اجزتك ولولدك ونسلك وعقبك روايه هذا هرشتك موجود نبي راجع اويا هلكس موجود نبي لجين نبي اجازي ندره امر خمد سلاوا هاشتاج اوي كوا من جبيد هذه اجازهي بدي درسته اجازي بدأي درستا من دالج به ماذا موجودة أما كسك مفقودة نيا إجازة إجازة چي بدأي أجسلك ولي ولدك تائرقين ونسلك, ونسلك. وعاقبك أمان أجر موجود من قيدينيا أما أجر موجود نبل إسا أجر موجود من كيشنيا رواية هذا الكتاب أو ما يجوز ليا روايته فقد جوزها جماعة منهم أبو بكر بن أبي داود قال رجل أجزت لك ولأولاد ولأولادك ولحبل الحبل أما حبل الحبل أولاد الأولاد أو أنا ببن كشنيه وانا موجود بن كشنيه هل كانت اجازه جازء اجازه شو كم معلوم معلوم أما أجر معلوم نبن لجيان بن مفقود بن وأما لو قال أجزت لمن يوجد من بني فلان أمين فق فقد حكى الخطيب جوازها عن القاضي أبي يعلى ابن الفراء الحنبلي وأبي الفضل ابن عمروس وانيا فتحيا لايك يا ضميا فتحيا لا ليش فتحيه بالله السيام في السنة تباني كالله هش كان مماني أبوية مراجع أمام كده باش بفتكي يخوني نوا وبالفضل ابن عمروس المالكي وحكاه ابن الصباع عن طائفة ثم ضعف فذلك ثم ضعف ذلك ابن الصباغ لهند قد لا له علماء ونقل قدوا بلان تضعيف يوم شيخ قدوا وقال هذا يبنى على ان الاجازه اذن او محادثه مساله كسيك نيه لو قاعده يشتم نب لو قاعده ني ويجازه شيء يا محادثه اقصي الله كي اذني أدي. توشيلك يا محادثي علي اجستك يا انك توشيل اوستهك كخود اتهبي بك قام فرق بعضهم بين من هو موجود في الحال وبين من سيوجد بويا الموضوعان ديك بدلياني وقبولين اكن اما موضوعك يعني فرق بعضه بين من هو موجود في الحال وبين من سيوجد أنا عليه وهذا يبنى يعني أما أصلك يا مقعده كيا أويك حيا أو فرعة إجازة من من يوجد من سيوجد هو فرعية مبنية لسأقول إجازة خيالية إجازة آية محادثية آية إجازة توكيل إذن حدك العلماء ألين إجازة توكيلة قالوا قال بعضهم الاجازه اما محادثه بين المجيز والمجاز له او اذن ووكاله هو قال بعضهم قال بعضهم الاجازه اما محادثه بين المجيز والمجاز له السلام كل <تصفيق> له وعليكم السلام ورحمه الله خير بك او اذن ووكاله او إذن ووكالة بينهما فمن كان صغيرا لا يخاطب فمن كان صغيرا فمن كان صغيرا فلا يخاطب فائق وزياد كان فمن كان صغيرا فلا يخاطب حتى يوكل ويؤذن الإجازة يتمنى إما محادثة بين المجيز والمجازي له أو إذن ووكال بينه فمن كان صغيرا نكسة يوجد عندك واتفريقان كوتيا أنا أويكا من دالج بيت صغير بيت هل توكيلنا كري توكيلنا كإجازة بريتيايا أنا محادثة أنا توكيل كريدين من أمامها يا وكيلي من بو يان محادثةك خم لقلتايكم ينتوا وكلوا وبيجينا. ألين إجازة بدي تلما. كانت أمان دانا أما أصل إجازة بيت أو كانت محادثةج مشكلةك تانية. أما صغير صغير آية إذا أدري توكيل أكريا نعم. أجد صغير توكيل أكريا أي مفقود من سيوجد أو أنا من باب أولى. بويا أما عندي رض كلتوه. أجستو لمن يوجد من بني فلان يوجد يعني في المستقبل فقد حكى حكى الخطيب جوازها عن القاضي أبي يعلى بن الفراء الحنبلي وأبي الفضل ابن عمرو عمروس المالكي وحكاه ابن الصباغ عن طائفة ثم ضعف ذلك وقال هذا يبنى على أن الإجازة إذن أو محادثة وكذلك ضعف ابن الصلاح ابن الصلاح يشتغي في أميك الدواه لمن يوجد من بني فلان وأورد الإجازة للطفل الصغير الذي لا يخاطب مثله أورد يعني اعترض بوتي اعتراضي كدو الله لي باش رأيه قال إجازة من يوجد نابه بوتي لبرعويكا يعني لا يخاطب كنية ولا يؤذن ولا يؤذن له اي باشا صغير شيء على الصغير كمساله كان مختلف فيه كعلماء باورن بيتي ام شويه مش في حكم المفقود بنناقش منالج بين اللي بشكه بي. يعني منالج بين دول صالح بيت وصالح بيت بين صالح بيت بلا حوض صالح بيت بنناقش اجازه بدي والله ارجع عنه كتب الفلان والفلان والفلان ادفع حكم مفقوده يعني وأورد الإجازة للطفل الصغير يعني غير المميز الذي لا يخاطب مثله يعني يعني يعني من دار كانت هنا يقصيره من دار من دار من كانت هنا يقصيره لو لا يوجد بيني هندي جار هندي كابو ابن الصلاة اعتراضي قدوة لان الله يبانش الطفل الصغير علمه ما خلاف انتهاية لسال ابن اعترض عليهم بأن بأن اجازة الصغير مختلف فيها مادم صغير مختلف فيها اعترض عليهم بأن اجازة الصغير مختلف فيها ان ابن صلاح على اجازة الصغير مختلف فيها يا كوابو ابي اقل الصغير والبيلاء من سيوجد ايجو البيلاء وذكر الخطيب أنه قال القاضي الطيب ان بعض أصحابنا قال لا تصح الإجازة إلا لمن يصح سماعه، فقال قد يجيز الغائب قد يجيز الغائب عنه ولا يصح سماعه منه. الله خطيب الله بقاضي أبو الطيب وتوت الطبري. إن بعض أصحابنا قال هندق لا هاو مذهب كان يقوم أوتو ينا يجازبوا من دال نابت من ذلك زول من دال به نابت إلا لمن يصح سماعه كسي كبير صل يا مميز به أو طبري الطبري القاضي الطبري أبو الطيب يعني فقال قد يجيز الغائب عنه إجازة كسك أدنى كالغائبة ولا يصح سماعه منه ما بس إن بما أنه تجوز إجازة الغائب عنه وهكذا الصغير چون كسك ك بان منا أملي ريا أو لشعر كثيرا بلم يستأقر كسك لم شعره إجازة كسك بدا ك ل مثلاً لمكة، لمدينة، لشادي كتير للإسلامانية، هذا شان بيكتير يعني نبيني وا، بقى ليكس هذا مشابرين، إجازيه غائب، مقر جائز بيت، إيه من دالش حسابي بوكا؟ كيا؟ يبوكوا غائب حسابي بوكا. قد يجيز الغائب عنه ولا يصح سماعه منه. لا، قد يجيز الغائب منه صحيحة. قد يجيز الغائب عنه عنه نعم هو صحيحه شوك غاب عنه نازم غاب منهوش هبي انا بس هو غاب عنه والدة زور شائع امم شنو اذا كان اجازه كشبه دا غايب بيت دراسته وها وها إجازيم من دالك حكم الغائب في حكم الغائب؟ فضل أوانية في حكم الغائب غائب شو زياده حكم غائب نيا زياده شو كم لا لا يعقل لا يعقل أقول بقول منك أسي إجازي شيتك بدروسه جازي كسر يكون حاضر يشبه أجر غائب يشبه من ذلك يعني أجر لبندس يخوته يشبه يعني يوك يكون يعني كشيء كغائب يعني معنى كمعني كثيره معنى كم غي غياب نية مانع عقل تمييزه دوشت الجواز ثم رجح الخطيب صحة إجازة الص صحة الإجازة للصغير خطيب وتاتي دولستا خطيب اغدالي تتي إجازي صغير دولستا قال وهو الذي رأينا وهو الذي رأينا كافة الشيوخنا يفعلونه يجيزون للأطفال من غير أن يسأل عن أعمارهم ولم نرهم أجازوا لمن لم يكن موجودا في الحال والله أعلم يعني من لا سأل أما من دار بس موجود به موجود به دولستا لرأسي شاء بفي قياس به في قواعد علمي وقياس وإجازة بعد أبوها يدلوزنا بها كذلك من دع الله هجنا فهمه هجنا فهمه إجازة شبدي برام علماء هل سرع ما شونه وهو الذي رأينا كافة الشيخين يفعلونه يجيزون للأطفال من غير أن يسألوا عن أعمارهم ولم نرهم أجازوا لمن لم يكن موجودا في الحال أو مفقود بنا إذن أو يمفقود بنا إجازة هل سرع بشين إجازة بو مميز دلسته بو صغير إش دلسته بلان بو كسيك مفقود بيت يعني غير موجود في الحياة غير موجود في الحياة نك غائب. غائب دلسته ولو قال أجزت لك أن تروي ما صح عندك مما سمعته وما سأسمعه مما سمعته عفوا وما سأسمعه أما دلسته فالأول جيد والثاني فاسد. أجزت لك يعني إجازة مداوي أن تروي ما صح عندك ما صح عندك هاتشيك لمنت بيستوا يعني هاتشيك بيستوما طلمتوا لايتوا صحيحة بو قيدا هاتشي من بيستوما الروايات كيف صحيح وبضعيف شو؟ هذ شيك دوي او كمان زاعنيد من بيستوموا بلام لايخذ صحيح درشو شو انجر كابو كمهتشك البيني بيستش هيكتو نادر روايتك بيقول ضعيف بيقول ضعيف ما صح عندك مما سمعته من هتشيك بيستبي بلام بلاته صحيح بروايتك واوشك لا عنده اي بيسم وما سأسمعه مما سمعته بلفظ ما ماضي او او جيد والثاني فاسد بلام أويك لا عين داعي بسم هم أشيا الله مفاسد وقد حاول ابن الصلاح ابن الصلاح محاولي كدوى أميج بمستقبلكشكي كاد تصحيح كاو اعتباري بدابنا وقد حاول ابن الصلاح تخريجه على أن الإجازة إذن كالوكالة وفيما لو قال وكلتك في بيع ما سأملكه في بيع ما سأملكه خلافه. بونم ناقر كسي لا أستا لباب فقه. من بوا. وكاليب يدي يعني أتوانية كرينيفروشتن بها مو ممتلكاتي طوب كأنه. بلى. أو كاتي ككدوتة بوا وكيل. هرشي كده بوا. أتواني كرانو فروشني بيوكيانا أتواني كابو ابن صلاح عليه بو أوم سأليشي أرى مما سمعته وما سأسمعه أرى مقر إجازة وكو وكالنيا بو ما سأسمعه هل أتواني لابد ووكو وكالوا أن الإجازة إذن كالوكالتي وفيما لو قال وكلتك في بيع ما سأملكه خلافك دراسية من أمقصى بقسيك قوي أزانا بقوتي أزانا يعني أقر كسيك إجازي كسيك داوتي أجزت لك أن تروي ما صح عندك مما سمعته وما سأسمعه إجازي بقشتي إجمانعي كيجني حقيقة يعني أمج معتبرة وأما الإجازة بما يرويه إجازة اغر كسى اجازه كسى بگدد بلان خوشي مرويات كاني هم به طريقي اجازه و كتب يعني سمعينه بلا شيخ كه با عن اجازه عن اجازه بوشرا يك شن ومما نص على ذلك الدار القطني وشيخه أبو العباس بن عقده والحافظ ابو نعيم الأصبهاني والخطيب وغير واحد من العلماء معنا بورنوايا الإجازة على الإجازة يا بلى على الإجازة وعلى وقول صحيح حقيقة إيش معنى. إيش قال ابن الصلاح ومنع من ذلك بعض من لا يعتد به من المتأخرين. ولم هندك لا علماء يا هندك لا أهل علم انيك اعتبار بقصيان ناكلة. لا يعتد به من المتأخرين منع كلوتانا استواء الرزني. والصحيح الذي عليه العمل جوازه. وشبه ذلك بتوكيل الوكيل. وكيلي وكيلي خد بو وكيلي وكيلي وكيلي بو أني وكيل كده وكيل توكيل الوكيل وكيلا على موكل عليه وكيل اجازة على الاجازةش درستا مشكلة لحاشكا قولي شيخ أحمد محمد شاكر الإجازة أن يأذن الشيخ لغيره بأن يروي عنه مروياته أو مؤلفاته شيخك خواهني رواياتي خواهني عندك تيب إجازة داتك كسيك لتلميذكان يعني هل كسيك تريش غير التلاميذي خوي أن يروي عنه مروياته أو أني كواه مروياتي خوين يعني أني نسيوني روايات بكرم، والروايات بكات، وكأنها تتضمن إخباره بأن بما أذن له بروايات عنه، كأذن داوكا لروايات بكات. وقد اختلفوا في جواز الرواية والعمل بها، علماء خلاف لا روايات كدني ولا إش فيها كدني، فأبطلها كثير من العلماء المتقدمين. زور العلماء المتقدمين وكان إجازة. ش الروايات ش عمل إش باء أو حديث ثاني كن الطريق إجازة وديد نعم ببكران قال بعضهم من قال لغيره أجست لك أن تروي عني ما لم تسمع فكأنه قال أجست لك أن تكذب علي لأن الشرع لا لا يبيح رواية ما لم يسمع هكذا الله يهندك ويعنتوا أرجعك يا سغشي لك أن تروي عني ما لم تسمع أو من إجازتهم دعوى ولو هاتشك لميش لنش نبي سبب الامر روايتك فكانه قال أجلس لك أن تكذب علي وكواي وتبيتي أو لمن إجازة بدربنا من لأن الشرع لا يبيح رواية ما لم يسمع في الشرع او حلال لنا نتوجئ إذنك كشتك نبي سبي روايات بكريت وهذا يصح لو أذن له في رواية ما لم يسمع مع تصريح الراوي بالسماء أم قسيك كي راسة أو كاتا راسة نيب السبيب من بيستوما نيب السبيب بالله بيستوما أم كسيك إجازة كسيك أداد خو مجازكا نال سمعت منه أخبرني يعني عن طريق الإجازة نالي سمعته أما كاتر رصد بل سمعت بل سمعت أو كاتر رصد أو يعني أجاز له أن يكتبه شكى أن يقول له سمعت ولم خواني يتبلا لأنه يكون كذبا حقيقة أو كاتبة دروع أما إذا كان يرويه عنه على سبيل الإجازة وهو محل البحث فلا هو أو باسي باسيكين أو باسي إجازي خباسي سمعني بويا أو بوي قصيا غلوة بل أجزت لك أن تروي عني ما لم تسمع فكأنه قال أجزت لك شتوانية. وقال ابن حزم إنها بدعة غير جائزة بدعية كدرس كدوا وجائز يجني إجازة ومنع الظاهرية من العمل بها وجعلوها كالحديث المرسل ظاهرية على روايتي درسة وكو حديث مرسل بلام إشبه كدني درسنية إشبه حديث مرسل درزنية. وهذا القول يعني إبطالها ضعفها العلماء وردوه او يكبلن اجازه باطله علماء تضعيفا كدوا رد يشندواته وتغالى بعضهم هند شنشا كدوا عند كشد علماء وتيانا فزعم أنها اصح من السماع اجازه صحيحه لا تشيل السماع قولوا ياكل لو لاوانه ابطال ياكل هنديك شاتونوتيانا نك هادل سيادلوزنيا هل لا سماعيش باشتلا اصحتلا وهنديك شاتونوتيانا جعلها بعضهم مثله فرقنيا لبين نجاز السماع وكي والذي رجحه العلماء ويكوا علماء ترجيحيا كذوى أنها جائزة جائزة يروى بها ويعمل وأن السماع أقوى منها سماع قويتلا نفس سماع قراءة شقوية له؟ يعني مرتبي يكم ودومج للسماع لإجازة باش تلا. قال ابن الصلاح إن الذي استقر عليه العمل وقال به جماهير أهل العلم من أهل الحديث وغيرهم القول بتجويز الإجازة وإباحة الرواية بها وفي الاحتجاج لذلك غمو أويك رأي أخير عليه علماء لسري استقراري كدوى قصيان لسري استقراري كدوى زوريني علماء أو يكاعلين إجازة جائزة وإبا حشان داوتا رواية حديث بإجازة بطريق إجازة وفي الاحتجاج لذلك غموف يعني بلغه ينانوب وإجازة الله هندك ناروني تهي ويتجه أن نقول إذا أجاز له أن يروي عنه مروياته وقد أخبره بها جملة فهو كما لو أخبره تفصيلا وإخباره بها غير متوقف على التصريح نطقا في القراءة على الشيخ كما سبق كركسي إجازة بلا كركسي إذا أجاز له أن يروي عنه مروياتي وقد أخبره بها جملة فهو كما لو أخبره تفصيلا أي كسي بالله بونمنا اروي عني كتاب الفلاني اتش <تصفيق> فرقي هي لويكه حديث حديث بيت اجازه في بدل واخباره بها غير متوقف على التصريح نطقا واخباره بها غير متوقف على التصريح نطقا يعني بيشناكه بشي بزمان بيولا بزمان بيولا يك يك لوانه او اجازه مدويه لفلان ولفلان ولفلان واخباره بها غير متوقف على التصريح نطقا في القراءة على الشيخ كما سبق أقل كسيق ونمنا يقرأ على الشيخ والشيخ يسمع فيسناك أبالله نعم كلام موها صحيح فيسناك هالأخواني والشيخ يجبي لي أقلتها فيسناك وإخباره بها غير متوقف على التصريح نطقا في القراءة على الشيخ كما سبق شون أموايا إجازة شوية وإنما الغرض حصول الإفهم والفهم هل عون داء يجليك يجيشن يكت يكتيجة عندنا هذا دوسة وذلك يحصل بالإجازة المفهمة إجازة اجر ما ندار بواتا دار بالليك تبجن مجاز مجاز يكفي والله أعلم وقال السيوطي في التدريب قال الخطيب في الكفاية احتج بعض أهل العلم لجوازها بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب سورة براءة في صحيفة هندق لأهل علم استداني كلهم حديثة بغنب الإخوة صلى الله عليه وسلم سوري براءة سوري ثوبين السيواء في صحيفة ودفعها لأبي بكر ثم بعث علي أبن أبي طالب فأخذها منه يعني من أبي بكر باش علي ناردو كان لأبو بكر والقريد ولم يقراها عليه نشيخنا توى ولا هو ايضا كسينايخنا ابو بكر نعلي حتى وصل الى مكه تا جاءت مكه ففتحها وقراها على الناس ففتحها وقراها على الناس او صالح كثير نادي هيكسيك للمشركين لصالح عين يعني طواف كان بدوري مع الاخوه يعني أو حديثيك باسئك ففتحها وقرأها على الناس يعني قرأ سورة التوبة أقول وفي نفسي من قبول الرواية بالإجازة الشيء طبعا أو حديثيك هنا بقوتها بلقيش بقوتها بلقي شيخ محمد شاكر الله شيء وفي نفسي من قبول الرواية بالإجازة الشيء على نفس دار يا بلان بربوي كالرواية بإجازة قبول بكريه وقد كانت سببا لتقاصل الهمم عن سماع الكتب سماعا صحيحا بالإسناد المتصل بالإقراءة إلى مؤلفيها حتى صارت في الأعصر الأخيرة رسما يرسم لا علما يتلقى ويأخذ الليلة نفسا نفس بلا مربع إجازة تلك إجازة هو كالب ويكوا همت همت نهلت خلق واليب حديث كان ديولا لمشايخ نقرن حديثة كان نخنا يان مشايخ املاء بسر يانا بس نادي متصل بقراءة حديثك ورنقر تنهى بس ورقيك أو إجازة مدايته كسي شي لايهيك كسي نخي عنده هرب ورقيك يا بكلميك إجازة مدايته لو رقيك يعلم زمانه الله ما إجازه كارا حتى صارت في الأعصر الأخيرة لم سدما نيده أيضا بس تنهى شي رسم بريك خطه نسله تو. لا علم يتلقى ويأخذه فلان فلان إجازة فلان هي بلان شيء هي شي نخده كإجازاتنا اشتبعي لاتو يعني شيخ الباني على الشكلية سبحان الله هو على إجازات لمس الدماء على الشكلية لا علم يتلقى ويؤخذ. ولو قلنا بصحة الإجازة إذا كانت بشيء معين الكتب لشخص معين أو أشخاص معينين لكان هذا أقرب القبول أقبل إجازة كي قبولة كذلك أقرأ كسر كتاب إليه كسر خل. إذا كان بشيء معين إجازة لو كتاب في هذا من الكتب لشخص معين أو أشخاص معين لكان هذا أقرب للقبول أما إجازة عامة مطلقة أمانة يعني هذا ما يخبرنا أما التشكيكات تصر شيء التشكيكات تصر أو إجازة قبولة لديه يشترك برابري بلا حقيقة أم قولا أم خوي أجر جاب أجبك خوي مع تقاصر الهمم مع ضعف المسلمين أو كات إجازة هالنامه سنة هلنام أو كاتي ما بس دقيز ولا إيسقوب سلوب إسأل الحمد لإجازاته أسانيد لواني الرجان بيتوا إن شاء الله جرو باقي به أو إملاء وروايات فلا ما قالها النبوءة، أساعدوا إجازة النبوءة كيف شيء قرأت البوء، ويوم صحيح نيا، والله أعلم، ويمكن التوسع في الإجازة لشخص أو أشخاص معينين مع إبهام الشخصي مع إبهام الشيء المجازي، كان يقول له أجزت لك رواية مسموعاتي أو أجزت رواية ما صح وما صح عندك أني أرويه، أتولى بنم توسع السعب لك إلى مسألة إجازة وأما الإجازات العامة كأن يقول كأن يقول أجزت لأهل عصر إجازات العامة يعني في المجاز له أو أنك إجازة أنا دي إنك إجازة بالمجاز به كأن يقول أجزت لأهل عصري أو أجزت لمن شاء إجازة هلك سيدة أخوي حزيز بي أخوي حزيز إجازة داوة أول لمن شاء فلان ين إجازي فلانكس كسر دواء حسبك اجازي هم مخل كمدواء بون مناقف فلانة كسر عازبة أو للمعدومي كسر هرمية أو نحو ذلك فاني لا أشك في عدم جوازه الله أمانة من شك بمان جائزني كجائزة وإذا صحت الروايات بالإجازتي أجل يعني رواية الإجازة الصحيح بيت فإنه يصح للراوي بها أن يجيز غيره حرب طريق الإجازة أو الشتواني إجازي خلق بذل ويجوز لهذا الغير أن يروي بها وهروى أم إجازيتر اشترى بذل وخالف في ذلك أبو البركات الأماطي أبو البركات الأماطي مخالف أم فذهب إلى أن الرواة بها لا تجوز يعني الرواية بإجازة رزنية لأن الإجازة ضعيفة وإجازةها ضعيفة فيقوى الضعف باجتماع إجازتين كات أما شبهت إجازة يشبهت إجازة ضعفك زيادة قال النووي في التقريب الصحيح الذي عليه العمل جوازه أما النووي لتقريب داعلي أويك الراس لما سأل أويك جائزة الإجازة على الإجازة جائزة وبه قطع الحافظ الدار القطني وابن عقدة وابن عيم وابو الفتح نصر المقدسي وكان, وكان ابو الفتح يروي بالإجازة وربما ولا بين ثلاث انت تتابع يعني إجازة على إجازة على إجازة ولفظ الإجازة وضح مما قلناه يعني لفظ إجازك بس ما كد رنب والأصل أن يقوله الشيخ لافظا به أصل أويكات إجازك سيقدي بزمان إجازي بلي إجازي بدي فإن كتبه من غير نطق رجح السيوطي إبدال الإجازة فإن كتبه من غير نطق بلام إجازك سيبدأ بنسين نالي أجزتك هل بانوسين أو سيطي الله أو إجازة باطلة وهو غير راجح والله قال راجح لي بل الكتابة والنطق سوى بانوسين بيان بقول بي كافي هل قولي لك الله بي باشترا وهو غير راجح بل الكتابة والنطق سواء. قال ابن الصلاح ينبغي للمجيز إذا كتب إجازته أن يتلفظ بها فإن اقتصر على الكتابة كان ذلك إجازة إذا اقترن بقصد الإجازة أقل نية إجازة أو إجازة غير أنها أنقص مرتبة من الإجازة الملفوظ بها يعني كتابة الإجازة بالكتابة أنقص من الإجازة الملفوظ بها أو يكب زمان أو ثلاث باشترا وغير مستبعد تصحيح ذلك بمجرد الكتابة في باب الرواية التي جعلت فيها القراءة على الشيخ مع أنه لم يلفظ بما قرئ عليه إخبارا منه بما قرئ عليه يعني دولي شنيك إجازة اگر لفظي شي لك الله نبيت هاتش ياه صحيح بس بانوسين تواه وغير مستبعد تصحيح ذلك بمجرد الكتابة في باب الرواية التي جعلت فيها القراءة على الشيخ القراءة على الشيخ مع أنه لم يلف بما قرئ عليه. هيد خندوب سري وشخصي هنا منه بما قرئ عليه. هيد شنو توا؟ لا على الشيخش معتبرة فقط نسيني إجازة بس نسين كافي وهذا هو الحق وبهذا الدليل نرجح أن الكتابة فيها كالتلفظ سواء واستحسن علماء الإجازة من العالم. لمن كان أهلا للرواية ومشتغلا بالعلم لا الجهال ونحبهم يعني أولاً إجازة بريد كسيك أهل بيت كسيك مشتغل بي علمه أما كسك نزال نفانا إجازة في ندريد وذهب بعضهم إلى أن هذا شرط في صحته هندقوا تينا هل أصلاً أقل إجازة كسيك دا كمشتغل نبو بعلم أهل نبو بعلم صحيحني إجازة شبيدار صحيحني قال ابن عبد البر إنها لا تجوز إلا لماهر بالصناعة وفي شيء معين لا يشكل إسناده يعني لا يشكل إسناده. يعني خوي سأنا ذاك مشكل نبي ابن عبد البر على شيء إنها لا تجوز إجازة درس الا إلا بك كماهر به ليزانبه ليه بيه بيه وفي شيء معين دياري إجازة لا يشكل إسناده يعني السند كيم مشكل وهذا قول قد يكون أقرب إلى الصواب من كل الأقوال عليكم قوليه أخير دواتي اللي هم مو قوله كان نزيك أمام ترى أوقات من دعوه ومميزه ومعنه ومعنه ومعنه ويأفوته اللهم هاتف شونيك بي هر كس اگر قوربو ماهرنبو اگر كوسبو مشتغلنبو بعلمو اجازه فيه ندريد بلهم شرط صحانية واستحسن العلماء يعني من المستحسن من المستحب لكن لا ليس بشرط صحته والله اعلم وصلى الله على محمد